بعدما ذكر ما أخذه بعض علماء الأصول من نحو قول الله تعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة الآية ونحوها من الآيات من أن الأصل فيما على الأرض الإباحة حتى يرد دليل خاص بالمنع قال رحمه الله بعد ذكر هذا القول وفي البسألة قولان آخران أحدهما أن الأصل فيما على الأرض التحريم حتى يدل دليل على الإباحة واحتجوا لهذا بأن جميع الأشياء مملوكة لله جل وعلا والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه وفي هذا مناقشات معروفة في الأصول ليس هذا محل بسطها. القول الثاني هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يقوم الدليل فتحصل أن في المسألة ثلاثة مذاهب المنع والإباحة والوقف قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر لي صوابه في هذه المسألة هو التفصيل لأن الأعيان التي خلقها الله في الأرض للناس بها ثلاث حالات الأولى أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها الثانية أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة القاتلة الثالثة أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك لعموم قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله والأرض وضعها للأنام الآيات وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهي على التحريم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها أيضا ثلاث حالات الأولى أن يكون النفع أرجح من الضرر والثانية عكس هذا والثالثة أن يتساوى الأمران فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع لحديث لا ضرر ولا ضرار ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وإن كان النفع أرجح فالأظهر الجواز لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحه كما أشار له في مراقي السعود بقوله وألغي إيك الفساد أبعد أو رجح الإصلاح كالأسارة تفدى بما ينفع للنصارى وانظر تدلي دولي العنبي في كل مشرق وكل مغربي ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة ممثلا له بمثالين الأول منهما أن تخليص أسار المسلمين من أيدي العدو بالفداء مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارة الثاني أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر من العنب فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة وهذا التفصيل الذي اخترنا قد أشار له صاحب مراقي السعود بقوله والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع ثم قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة تنبيه اعلم أن علماء الأصول يقولون إن الإنسان لا يحرم عليه فعل شيء إلا بدليل من الشرع ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي وهو البراءة الأصلية المعروفة بالإباحة العقلية وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه ونحن نقول إنه قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة ومن ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا في قوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله الآية وكانت وقت نزولها عندهم أموال مكتسبة من الربا اكتسبوها قبل نزول التحريم بين الله تعالى لهم أن ما فعلوه من الربا على البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا حرج عليهم فيه إذ لا تحريم إلا ببيان وذلك في قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وقوله ما سلف أي ما مضى قبل نزول التحريم ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والأظهر أن الاستثناء فيهما في قوله إلا ما قد سلف منقطع أي لكن ما سلف من ذلك قبل نزول التحريم فهو عفو لأنه على البراءة الأصلية ومن أصرح الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبي طالب بعد موته على الشرك واستغفر المسلمون لموتاهم المشركين عاتبهم الله في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى الآية فندموا على الاستغفار لهم فبين الله لهم أن استغفارهم لهم لا مؤاخذه به لأنه وقع قبل بيان منعه وهذا صريح فيما ذكرنا وقد قدمنا أن الأخذ بالبراءة الأصلية يعذر به في الأصول أيضاً في الكلام على قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً وبيّنا هناك كلام أهل العلم في ذلك وأوضحنا ما جاء فيه من الآيات القرآنية والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا من لقائنا ما قد مضى وسيكون لنا بعده إن شاء الله لقاء آخر فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته